لا نثر من كل فرقة منهم قائم فل يتفقهوا في الدين وليُذروا قومهم وليُذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون يا أيها الذين آمنوا قاتل الذين يلون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 مرتين أو مرتين ثم لا يتوبون ثم لا يتوبون ولاهم يذكرون وإذا ما أنزلت سورة نظر بعضهم إلى بعضها اليراق من أحد ثم من صرفوا صرف الله قلوبهم وَمَا لَا يَفْقَهُونَ لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ فَإِن تَوَلَّوْا فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ عليه توكلت وهو رب العرش العظيم ألف لابرا تلك آيات الكتاب الحكيم أكان للناس عجبا أن أوحينا إلى رجل منهم أن وبشر الذين آمنوا وبشر الذين آمنوا أن لهم قد مصدقا دربهم قال الكافرون إن هذا لسافر مبين إن ربتم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام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 وَقَدَّرَهُ مَنَازِلَ وَقَدَّرَهُ مَنَازِلَ لِتَعْلَمُوا عَدَدَ السِّنِينَ وَالْحِسَابَ مَا خَلَقَ اللَّهُ ذَلِكَ إِلَّا بِالْحَقِّ يُفَصِّلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ إِ إِنْفَصْلَ هُوَ الَّذِي جَعَلَ الشَّمْسَ ضِيَاءً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 لا لآيات لقوم يتقون إن الذين لا يرجون لقاءنا ورضوا بالحياة الدنيا وطمأنوا بها والذين هم عن آياتنا غافلون